فَخَوْفٌ مِّنَ اللَّهِ فَأَتَاهُم الله مِّنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ قَاعِدِينَ فِي رُبَاّهُمْ يَقُولُونَ أَإِلَٰهٌ إِلَّا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 إن أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خير ولا ركاب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 مَسَاكِينٌ وَبِالنَّسِيبِ كَيْ لَا يَقْمُنُوا لَكُمْ بَيْنَ الْأَظْنِيَةِ مِنْكُمْ آتاكم وَمَا آتَقُمْ وَسُدُ فَقْطُهُ وَمَا نَهَا قُمْ عَنْهُ فَمُنْتَهُ وَاتَّقُواهَا إِنَّ الله شَدِيدُ الْعِقَابِ للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتعون فضلا من الله ورضوانا وينفرون الله ورسوله أولئك هم الشائقون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 ألم تر إلى الذين لافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب فإن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نقيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصرهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشدت رهبة في صدورهم من الله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 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ كَمَثَلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَبِيلًا ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ كَمَثَلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَبِيلًا ذَاقُوا وَبَالَ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 وذلك جزاء الظالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إما الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنبارا أولئك هم الفاسقون لا يستغي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن لرأيته, لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا الغيب والشهادة والرحمن الرحيم هو الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام السلام المؤمن المهيمن العزيز الجفار المتكفر سبحان الله عما يشرفون هو الله الخالق البارق المصور له الأسماء الحسنى نسفح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم